بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة أبو فهد التوعوية تقدم قصة إسلام شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله ولدی نوش و رشب او بین رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي سیم ہو أَثَرِ السُّجُودِ لكَ مَثَلُ في التَّاتِ وَمَثَلُ فِيإِمدلكَزَر إِ خج شَقُوى كَزَرُ إِ خجَ شَطءهُ فَآزَرهُ فَْتَولَ ظَفَسْتَوى عَ سُوقِ يعجب الزّر عَ يَغغُ وَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعطى كفار قريش هذا الشاعر مبلغا من المال وذلك قبل إسلامه ليهجو النبي صلى الله عليه وسلم فوقف هذا الشاعر على ربوه ينتذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته فيهجوه بها ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مر جميل الشيم مر مسباح الظلم فلما رأى هذا الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرق بطلعته البهية وأنواره السنية قذف الله عز وجل النور في قلبه فانشرح صدره استنعر وجهه رجع إلى القوم ورد لهم المال قال هذه أموالكم ليس لي فيها حاجة مما هذا الذي أردتم أن أهجوا اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله فقالوا ما دهاك ما هذا أغسلناك فأجابهم بقوله لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدر روح من النوع في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهوري فهل عرفتم من هو هذا الصحابي الجليل وأبو الوليد حسان بن ثابت ابن المنذر الخزرجي الأنصاري ولد في المدينة أبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو ثمان سنين فعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة أخرى وشب في بيت وجاهة وشرف منصرفا إلى الله والغزل نشكركم على حسن الاستماع والإنصات ونسأل لكم سفرا سعيدا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 اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم, إنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل